سنين في سوا عامل نفسه ما عرفنا بعد العمر ده كله معاه فتنه ولا رجع ولا جاش اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما عرفنا بعد العمر ده كله معاه فتنه ولا رجع ولا Hold شوفت زع في قلب خيالي شوفت زع ما فيهم شحنيشوفت زع في قلب خيالي شوفت زع ما فيهم شحنيشوفت زع ما فيهم شحنيشوفت زع ما فيهم ما فيهم شحنيشوفت زع ما فيهم شحنيشوفت Bye. Субтитры сделал Thank <laughs> you. ما ناش عمل نفس ما يعرف الناس بعد العمر ده كل معاه فاتنا وقل راجع ولقاش اللي تعيب الناس في هواه عامل نفس ما يعرف الناس بعد العمر